يبين نعم وقوله قالوا ادعوا لنا ربك فيها بيان سوء أخلاق بني إسرائيل لأنهم لم يقولوا ادعوا الله لنا بل قالوا ادعوا لنا ربك فكأنهم جعلوا أنفسهم في جانب وجعلوا موسى وربه في جانب وقوله بين لنا ما هي هذا الطلب ليس له وجه سواقع لأن اللفظ بين أن تذبحوا بقرة والمطلق ليس مجملا يحتاج إلى بيان الذي يحتاج إلى بيان هو المجمل وأما الشيء المطلق فإنه لا يحتاج إلى بيان لوضوح معناه فإذا قلت مثلا أكرم رجلا نحتاج يحتاج نفسه هذا الرجل إذا أكرمت أي رجل حصل مقصود أن تذبح بقرة لو ذبحوا أي بقرة حصل مقصود فالأمر بين ولكن لتعنتهم قالوا يبين لنا ما هي يبين لنا ما هي صار هذا الطلب منهم تعنت لا استرشاد لأن الأمر واضح وهو أن البقرة عند الإطلاق تشمل أي بقرة تكون ولهذا لو ذبحوا أي بقرة صادفتهم لكفتهم يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا كلمة ما هي يسأل بها عن الماهية يعني ما هذا من الحجر من الطين من الحديد ما, هي ما, ما, ما الماهية لكن موسى عليه الصلاة والسلام فهم أنهم لم يسألوا عن الماهية لأن ماهية البقرة معروفة. قلنا لا أحد تشك لايماهية البقرة؟ من خشب ولا حديد ولا زبرجد ولا إيش؟ ما تشك؟ ماهية واضح. فلا نقول إن في هذا صرفا لما سألوا وأنهم أجيبوا بغير ما سألوا لأنهم سألوا عن الماهية فأجيبوا ببيان سن البقرة نقول السؤال عن الماهية هنا معلوم لكل أحد أنه لن يكون لماذا لا يكون؟ معروف. لأن مهية بقرة معروفة ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. البكر معروف، اللي ما مع عمره ولدت، ولا قرأها الفحل، والفارض تعرف بمقابلها بمقابله. إذا كانت الفارض هي البكر هي الصغيرة التي لن يقرأها الفحل، فإن الفارض هي المسنة الكبيرة، وهذا أي تفسير الكلمة أو معرفة ما مع كلمة في معرفة ما يقابلها له نظيف في القرآن. مثل قوله تعالى فانفروا ثبات او انفروا جميعا لو قالك اهله واش معنى ثبات تروح اطلع القامو ستدور معناها لا يتبين معناها بما ذكر مقابلا لها وهو قوله او انفروا جميعا في الصغف ثبات اي نعم متفرقين لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان أي وسط العوان بمعنى الوسط اللي له كبيرة ولا صغيرة وقوله بين ذلك ذا اسم إشارة والمشار إليه اثنان الفارض والبكر وفيه إشكال على هذا لأنه سبق لنا في باب الإشارة أنه إذا كان المشار إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة أليس كذلك وهنا اسم الإشارة مثنى ولا مفرد مفرد فما هو الجواب عن هذا نقول إن الجواب عنه هو قال بين ذلك أي بين ذلك المذكور بين ذلك أي المذكور من العوان من الفارد طبق من الفارد والبكر يعني معناها أنها لا تكون هكذا ولا هكذا ولكنها عوان بين ذلك المذكور قال تفعلوا ما تؤمرون تفعلوا ما تؤمرون هذا الأمر من من موسى يقول لبني إسرائيل افعلوا ما تؤمرون في أي بأي ك شيء كان الأمر بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولو أنهم انتثلوا وتعجلوا وذبحوا بقرة عوانا بين ذلك نعم لحصل المقصود وهنا قال افعلوا ما تؤمرون حرصا منه على مبادرتهم حتى لا تشدد مرة ثانية فيشدد عليهم وفي قوله ما تؤمرون من الآمر الله سبحانه وتعالى وفيه إشكال في باب الموصوف حيث إنه خالف قاعدة قرأناها وش شرارة؟ ما تمرنه ما تمرنه ولا ما تمرنه به إيه إيه؟ ها؟ ما تمرنه به أولا وش المخالفة القاعدة؟ هذا لحذفه موافق القاعدة كثير يأكلون مما تأكلون منه ويصبون مما تشربون هذا كثير إيه. وش؟ لا بد لا بد من ذلك لا ما في إتجاه، في من يعرف إجروا موصود لفتح العاب، نعم لأن وقت. منه قصيده مع... لا بصفير. لا سلامكم مو قصير جملة كاملة تمر اخدها العامل كنا ذكرنا انه انه حذف لا مجرور يشترط انه إذا كان مزون بحرف أن يكون مجرورا بحرف يطابق الحرف الذي جر به الموصول لفظا ومعنى, ومعنى ومتعلقا لفظا ومعنى ومتعلقا وهنا ما في الموصول ما تر أصلا الموصول مفعول به مفعول به مصوب ففعلوا ما تؤمرون ففعلوا الذي تؤمرون به نعم وقد ذكرنا في نسباق بعض العلماء ما يشتغل هذا الشر وأنه يقول إذا تلا دل عليه دليل جاز حذفه وإن وإن لم يجر الموصول بما جر به العائد ولا بمالك هذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر استمر <تصفيق> عليكم هل بيت <تصفيق> <ها؟ تصفيق> نعم نعم أينه طيب إذا يكون هذا شاهد للقول الثاني في المسألة وهو أنه يجوز حذف العائد المجرور وإن لم يكن الموصول مجعورا نعم ومن باب أو لواحة أنه يجرى أيضا بحرف لم يجرى به الموصول هنا، ففعلوا ما تؤمرون وكان عليهم أن يفعلوا وإن لم يأمرهم نبيهم به لكن هم أهل عناد وتعن، ولهذا أمرهم أمرا ثانيا ومع هذا قالوا دعولنا ربك يبين لنا ما لونها. أقول بالله. مش عليكم اللون؟ لكن كل هذا من باب التعنت والتشدد. ما لونها يعني أي شيء لونها سودة بيضاء شبه ما هي؟ قال إنه يقول إنها فقرة صفراء فاقع لونها فسر النور. شدّل عليه بالأول عوام بين البكر والفارض وبينهما زمن يعني لو جاءوا مثلا بواحدة قريبة من البكر أو واحدة قريبة من الفارض كبيرة حصل المقصود لكن هنا شدّل عليه إنها بقرة صفراء مش خرج بها ما عدا الألوان ما عدا الصفراء الصفر من الألوان الواحي وهذا نوع تضيق كذلك <تصفيق> ثانيا فاقع لونها الفاقع يعني الصافي صافي معنى انه ما فيه ما يشوبه ويخرجه عن الصفرة وقيل معنى فاقع لونها اي شديد الصفرة شديد الصفرة وهو كل ما كان صافيا كان ابيان في كونه اسطر أيضاً تسر الناظرين يعني ليست صفرتها أيضاً صفرة توجب الغم أو صفرة مستكرهة بل صفرة تفتح السرور لمن نظر إليها وهذا أيضاً فيه تشديد من وجوه صفرة فاطع لونها والثالث تسر الناظرين هذا معناه أنه كم بقرة يمشون عليها ما يحصل له هذا الشيء و ذكر بعض العلماء إن هذا فيه دليل على أن لون الأصفر مطلوب لقوله تسر الناظري وجعل هذه الجنة بيانا للواقع وقال إن من لبسا نعلن أصفر لم يزل في سرور <تصفيق> نعم ولكن هذا صحيح وإذا دار الأمر بين كون الجملة تأسيسية أو بين الواقع فالواجب أن تكون تأسيسية وعلى هذا فنقول إن تصر الناظرين جملة مستقلة عما قبلها يعني زائد على كونها صفراء فاقع لونها أيضا تسر الناظرين ليست صفرتها على وجه يعم الإنسان ولا على وجه يكرهه بل هي تسره نعم بين كون جملة تأسيسية أو لبيان الواقع ما ما ما فهي إن فإنها تأسيسية لأن تأسيسية بمعنى مستقلة تفيد معنى زائر عن الأول نعم في حديث ما عن الاستمرار أين؟ المصحف الأحمر يعني عصر أحسن بالنسبة لهذا الوصل وصل الله سبحانه وتعالى الصفراء ال ولم أصلح البقر الصفراء بيبقى فعلا جميل ويكون يكون صافية فعلاً نحن يعني أي حتى لما واحد يروح يشتري السوق من يشتري أي رغرة لدينا السمسة يدوره على اللون اللي اللي كده وبطلق مرغوبة وفي الثمن أغلى من النوع الثاني ايه طيش هذا معامل يدوره رب يدور طيب ربنا <تصفيق> <يعني طيب. تصفيق> عايزي نشوك عليهم قال ادعو ربك يبين لنا ما هي هذا ايضا طرح من ثالث ادعو ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا اشتبه علينا البقرة المطلوبة وفي الحقيقة هو في هذا الشبه، ها؟ ذكر لهم أنها بقرة، وذكر لهم سنها، وذكر لهم لونها، فعينا تشابه، لكن بس آية من آيات الله هذا لأجل أن يشدد الله عليه ونقلب وافئدهم وأفسارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة يقول أدعنا ربك إن البقرة تشابهها علينا صار بعضه يشبه بعضا متشابه الذي يشبه بعضه بعضا نحن ما نزعيهن المقصود وهذا من تعنتهم وإلا فالأمر واضح وإنا إن شاء الله لمهتدون الأخيرة هذه طيبهم وإنا إن شاء الله لمهتدون أخذوا عليهم أنهم سيهتدون على أنفسهم أنهم سيهتدون ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله قال بعض السلف لو, لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا ولكن كلمة إن شاء الله من أسباب تحقيق المطلوب كما قيل لسليمان عليه الصلاة والسلام لما قالوا الله لا أطوفن الليلة على تسئين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل آمين قل إن شاء الله فلم يقول إن شاء الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام فطاف على تسعين امرأة فولدت واحدة من هن شق الإنسان ما حصل ولا إنسان واحد نعم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتل في سبيل الله إذن قولهم إن شاء الله هذه من الأمور المشروعة التي توجب للإنسان أن يصل إلى مطلوبه نعم وقولهم إنا إن شاء الله لمهتدون أكدوا الهداية هنا بمؤكدي نعم وهي وهما إنا واللا وتأكيد ثالث الجملة الإسمية أبلغ من الجملة الفردية ما قالوا وسنهتدي إليها إن شاء الله قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون جوابهم على هذا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرب مسلمة لا شيء فيها هذا أيضا تشديد زيادة على ما سبق إنها بقرة لا ذلول الذلول على وزن فعول وهي المتدللة الذي دلّل لصاحبه وصفها الزلول تثير الأرض وتسقي الحرف مدللة تثير الأرض الحرف أقول تثير الأرض ب... هذا المدللة المدللة التي تثير الأرض بالحرف يحدث عليها وأبنكم تعرفون كيف يحرض على البقر تعرفون يعني نعم أين زين ولا تفق الحرف يعني ما يسنى عليها ليست ثانية ولا حارثة نعم وقوله مسلمات أي من العيوب ما فيها عيوب وقوله لا فيها يعني ليس فيها لون يخالف لونها ما من الوشي وشي التوبي يعني تلوينه بألوان مختلفة ثم وشيا، فشيء مأقولة من الوش مثل عده مأقولة من الوعد عده من الوعد فمعنى الشية ليس فيها لون ثاني يخالف لونها، ولونها كما سبق صفراء، إذا هي صفراء ما فيها سوار ولا فيها بياض ولا فيها أي لون آخر. وهذا كله من زيادة التشديد عليه وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين هنا من الإسرائيليات التي قالوا فيها إن هذه البقرة كانت عند رجل بار بأمه وأنه أنهم اشتروها منه بملء مسكها ذهبا يعني بملء هذا ذهبا هذه كل من الإسرائيلات التي لا تصدق ولا تكذب ولكن ما ينبغي أن ننزل عليها كلام الله لأن كلام الله عز وجل ما في إشارتنا إلى هذا ولو كان هذا من النور الواقعة لكان من الحكمة أن يذكر لماذا؟ لما فيه من الحث على فر الوالدين حتى نعتبر فالصواب أننا نقول في تفسير الآية ما قال الله عز وجل ولا نتعرض للأمور الأخرى التي ذكرنا وفسرنا هنا من الحكايات. قالوا الآن جاءت بالحق. اشفعوا بالله. الآن جاءت بالحق. طيب وبالأول. نعم. نعم على, على موجب كلامه إن في ما أتت بالباطل وقصفّر هذه القصة في قولهم أتتقينا قال أهل بالله أن أكون من الجاهلين يعني الآن عرفنا أنك لست لست تهتز تستهزئ وإنما أنت صادق هذا هو المتبادر من آية الكريمة وليس بغريب على تعمتهم أن يقولوا مثل هذه الجملة وقال بعض المفسرين استقاء لهذا المعنى البشع قال إن المراد بقوله بالحق أي بالبيان التام يعني الآن بيّنت لنا أوصافها الآن بيّنت لنا أوصافها فجعلوا الحق هنا بمعنى البيان ولكن الصواب أن الحق هنا ضد الهزء والباطل ويدل على ذلك أنهم صدروا هذه الخصة بقولهم أتتخذنا هزوا فبعد هذه المناقشات مع موسى والسؤالات وطلب الله عز وجل قالوا الآن جئت بالحق وعرفنا أنك لست مستهزئا بنا بل إنك جاب فيما تقول فدبحوها يعني فطلبوها لأن هذه الجملة فيها إجاز يسمى في البلاغة إيجاز الحذف يعني إيجاز الحذف يحذف جمل يدل عليه الثياق وإيجاز القصر يؤتى بجملة تشتمل على معاني كثيرة مع اختصارها تقول هو لكم في القصة الحياة مثلا وش تسمى هذا هذا إيجاز قصر يعني هذه الآية كلمات مادودة تدل على معان كثيرة لكن فسقا ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليزدفع سمسقة الله هل فيها إجاز حذف؟ قلنا لا لأن تقرير الآية ثم ذهبتا إلى أبيهما وقصتا عليه القصة نعم، فأرسلهما إلى موسى فجاءته إحداهما أرسله إحداهما إلى موسى فجاءتهم إحداهما تمشي على السياة إلى وهنا قول فذبحوها. لو أخذنا الآية على ظاهرها لكانت الزقرة تكون عندهم جاهزة ولكنها لا بد من طلب طلبوا فقرة تنطبق عليها هذه الأوصاف نعم السن واللون والعمل. السن، عبد الرحمن، هم السن؟ إيه. كم عدد اقول أقول هذه البقرة مم. وجدوها بالأوصاف، وجدوا بقرة من عليها الأوصاف بالسن واللون والعمل. لا السن، اللون. السن، السن. السن بيك. لا. مم. يبت لا فارض ولا, ولا بكر أوانم بين, أوانم بين, بين, بين. بين ذلك طيب وفي اللون آدم سفرة. نعم لا في سان توا لا, لا طيب, أفرح. طيب نعم وليس ناقص. كلنا يبيع في المناخ. صحيح. ثعبان. صحيح. أكيد. هاه. ثاقب وأما قول ليس فيها ليس فيها لون آخر بكره. لا شيء فيها نعم. طيب أيضا في العمل في العمل لا هذا لون في الأرض ولا في البحر. إيه نعم. طيب لا وباعتبار السلامة أيضا مسلمة لا شيء نعم قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون ذبحوها كما أمرهم بيهم وما كادوا يفعلون قوله ما كادوا يفعلون هذه فيها كلام بين النحويين هل كاد مثل غيرها من الأفعال أو كاد عكس غيرها من الأفعال، لأن كاد بمعنى قار، يكاد البرق يخطف أبصاره، أي يقرض من خطب أبصاره، نعم. فبعض العلماء يقول إن كاد نفيها إثبات، وإثباتها. نفي. فإذا قلت كاد يفعلوا كذا فمعناه إنه ما فعل وإذا قلت لم يكد يفعلوا كذا فمعناه أنه فعل أنه فعل يعني دون شك وما كاد يفعلون هم فعلوا ولا لا فعل. فعل. فعلوا ولكن الصواب بلا شك أنها كغيرها نفيها نفي وإثباتها إثبات نفع نفل وإثبات وإثبات فإذا قلت ما فاد يفعل فمعناها أنه لم لم يفعل ولم يقارب الفعل وحينئذ هل هؤلاء ما قاربوا الفعل يقول لولا ففعلوا فدبحوها لقلنا إنهم ما ذبحوها ولا قاربوا أن ذبحوها فإذا قال قائل هذا يؤدي إلى التناقض لأنكم إذا لا قلتم فذبحوها وما قاربوا أن يفعلوا صار تناقض فيقال لا تناقض لاختلاف الزمن اختلاف الزمن فهم ما كانوا يفعلون قبل الذبح يعني كل سؤالاتهم السابقة تعنف لعلهم يتخلصون فذبحوها على مضض فيكون نفي المقاربة مخالفا للفعل في شبه في الزمن وحينئذ لا تناقض لأن التناقض لو كنا ذبحوها في وقت لم يقارب ذبحها لكن هذا متناقضا لأن الذابح لا يقاربوا ما يكاد يفعل لأن الذابح فعل ما بي والله فهمين أنتم قلنا لا ولا ولم تكلم بلو هنجلوزية واضح إذن تاد تغيرها من الأفعال ومعناها قارب فإذا دخل عليها شيء من أدوات النفي نفع نفع المقاربة وإذا انتفت المقاربة انتفى الفعل ولا لا إذا قلت ما قاربت عن أفعل فمعلوم أنك ما فعلت وليس كذلك وأن إثباتها إثبات فإذا قلت كدت أن أفعل معناه قاربت الفعل لكن ما فعل قاربت الفعل ولكنني لم أفعل واضح جماعة إذا قررنا هذا وإذا ثبت تقريرنا هذا يبقى في الآية الكريمة ذبحوها وما فادوا يبقى كيف تقولون إن ما كانوا يفعلون معناه ما قاربوا أن يفعلوا والله يقول فدبحوها هذا التناقض فماذا نقول في الجواب نظر لا تناقض لاختلاف الزمن فما كانوا يفعلون بالأول ما يقاربوا أن يفعلوا بتعنتهم وفي الأخير فعل وحينئذ لا تناقض الإنسان بنفسه دائما يشعر بأنه لن يفعل هذا الفعل أبدا ثم لا يدري إلا وهو باعده نعم طيب وما تقولون في قول الله تعالى أوكظلمات في بحر اللبي يعشاه موض من فوقه موض من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يدهم لم يكد يراها ما تنقل علينا ما قلنا لا لا, لا،, لا،, لا. لا،, لا،, لا. لم يراها يعني ولا شهد لنا اي يعني لم يبن بعض الناس لم يكد يراها يعني يراها بنشقه يبن بعض الناس ثبات الى ذهني هذا ان لم يكد يراها أي أنه يراها بمشقة والأمر ليس كذلك بل لم يتدراها معناه ما يراها ولا يقارب ولا يقارب رؤيتها فيكون إذن هذا شاهدا لما قررناه نعم طيب إذا قلت كنت أطير فرحا بمجاحي كدت أطير فرحا بنجاح هل أنا أطرت؟ قارب قارب ولكن لم. لم. طيب لم لم أطرت إذا ناشى, ناشى على الباب ناشى على الباب فقول بعض النحوين رحمهم الله إن نفيها يثبات ويثباتها نفي لا سيدة صحيح وقد أبضل هذا ابن هشام في كتابه المغني حمدت خلبه؟ استندوا لأنه إذا ما, ما كتُو أنا فعل ما كتُو أنا فعل فيجد على إني ما كنت فعل يعني. إني ما فعلت هذا الشيء ولكن إني ما كتُو أنا فعل ولاكني فعلت مستدلوا بالآية وبالحقيقة ما ما يصير طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كتُو أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب تغرب ما كف نصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب هل الرسول صلى الله قبل الغروب لا قبل الغروب قبل الغروب ما قارب أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب ما غرب لما صليت إلى مرحة هل صلىها قبل الغروب ولا صلها لا صلىها قبل الغروب لا لأنه, لأنه لما قال ابن عمر اللي قال هكذا فقال رسول الله ما صليتها ثم قاموا إلى بطهان فتوضأوا وصلوا قبل فقال ما غربت الشمس نعم لا أبنه صلوها بعد الغروب ايه لأن صلوها بعد الغروب لأنه هنا قال ماذا كنت اصلي يعني ما قاربت الصلاة وقال ما, ما صليت حتى كادت. قال ما قاربت أن اصلي يعني ما امكنني لشدة القتال هن اكون قريبا من الصلاة قريبا من الصلاة ماذا فاعل من الصلاة قريبا منها حتى كادت الشمس ان تغرب. لما قاربت الشمس غروب منgame قال قاربت الصلاة لما قاربت الشمس الغروب غرب الصلاة لم أغرب بل ما غربت صلّي نعم قاله عمر ها قاله عمر قاله عمر والرسول قال الله ما صلّيت إين قاله غابس وصلي حتى ذلك إينه كما قلنا اخيرا من قاله عمر وقال رسول الله ما صليتها ثم قاموا صلى فهنا الحديث ما يدل على ان عمر صلىها قبله يدل على ان ما قارب أن يصليها حتى قاربت الشمس الغروب فلما قاربت الشمس الغروب قارب الصلاه صلاتها قارب ان يصلي ثم هل صلى أو ما صلى الحديث ده عنه ما صلى قام ورسود على بعد الغروب صلى تواطئ من صحابه صلى نعم فلبحوها وما كذب يا قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تخفون تعالى قرر الله القصة قبل أن يذكرهم بالسبب قرر الله القصة إذن إسرائيل قبل أن يبين السبب ما سبب قول موسى إن الله يأمرك ما تذبحوا بقره هذا هو السبب أنهم قتلوا نفسا فداروا فيها تدافعوا كل منهم يدعي أن هذا هو القاتل وبلا شك أن هذا يجب فتنة عظيمة والمقتول قد مات ولا يمكن أن يخبر من الذي قتله بعد موته فأراهم الله تبارك وتعالى بل أمرهم سبحانه وتعالى أن يذبحوا هذه البقرة لتكون آية ويعرفوا القاتل لهذا القتيل فهم بعد أن قتلوا هذه النفس وادارعوا فيها وأضاف القتل إليهم وإن كان بعضهم بلا شكل لم به فالذين يطالبون بقتل قاتل لم يرضوا به لكن كما مر علينا من قبل إن الشيء إذا, فعلته إذا فعله الأمة وسكت الباقون يتبر فعلا <تصفيق> للجميع وقوله معناه عن ال الاختلاف والتدافع كل واحد منهم ياسوا عن نفسه التهمة واظنوا ادراء الحدود بالسبه اي يدفعوها بدراءتهم فيها قال الله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون ايه هذا يعني انكتم لان القاتلين لو اعترفوا بالقتل لما حصلت المداراه ما تحصل مداراه ولا ولا تحصل ولكنهم كتموا فأخرج الله تبارك وتعالى ما كتموا بهذه الآية العظيمة سؤالك حبد الله يعني الأسئلة حصلت منهم نعم يجب أن تتخلص يبدو والله أعلم أنه تعنت ليتخلصوا لأن قولوا فدبحواها وما كانوا يفعلون إذ على هذا أنه تعنت مثل ما إن الإنسان لو أمرك شيء وأنت مثلا تكره أن تمتثل تجد تعني ويشتري ويشلون ويشدين هم ال ويتفرقون لا الحرص لا أبدا لا هذا ولهذا الله الله يذكرهم هذا الشيء توبيخا لهم لو كان هذا حرصا على التطير لكن يندحواون على هذا الأمر ما يقول الله فذبحوها وما كانوا يفعلون لأن هذا فيه غاية الشناعة عليهم يا رب الله نعم مثل هذه في مجلس واحد أو وزن. الله أعلم. الله أعلم. ما أدري إذا نزل واحد أو نهى في مجالسهم يطلبون هذه البقرة ثم يرجعون إليه. يختلفون فيها ثم يرجعون إليه. الله أعلم. ما نبي. قال وإذا قتلتم لهم فدرهم فيها. والله مخرج ما كنتم مقررين. كل ما تكثنونه من الأمور فإن الله تعالى يخرجه وهل هذا خاص بهم أو حتى في أهل الأمة لا هذا كبير مطيام مطيامهم عدو والأسف يقضي أن مغايرا فلا يصح تفسير الرحمة بالفضل ولكن الفضل من آثار الرحمة وفيها أيضا إثبات الأسباب وربطها بمسبباتها لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم فهذا صريح في إثبات الأسباب ولا أحد من كل الأسباب إلا أشاعر فإنهم جاءوا بأمر يضحك منه السفهة دون العقلة قالوا قالوا الأسباب غير مؤثرة وآثارها تحصل عندها لا بها فإذا دخل ورقة في النار فاحترقت قالوا أنها ما أحرقت لكن احترقت عندها لا بها وإذا أكلت طعاما فشبعت قالوا ما شبعت بالطعام ولكن عنده لا به مع أن الطعام لو كدس عندك ولا تأكله ماشي بقول وكذلك النار لو تبقى عندها الأوراق والعدان محتر. محتر قالوا أيضا إذا ضربت زجاجة بحجر وانكسره لم يحصل الانكسار بالحجر ولكن عند الحجر بينما أنك لو تضع تقل الحجر هذا أربع مرات الزجاج من دون قلب، ها؟ من كثر، مع أنه على ظهر، على ظهر زوجاته، مو بس عنده، فالمهم من هذا الشيء يعني من يحكم الصفها أيضاً وعقله، وكل هذا من باب تنزيه أن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا تتعلق به المشيئة، وهذا نقول الله جعل الأسباب موجبة لمسبباتها، مسبباتها، وجعل ال المسببات مربوطة في الأسباب وهذا من حكمتي نعم من ذلك؟ ماذا فيه؟ أجير تبليغ ما أنجأ الله ويذكرنا فيه. فيه إن كان لغيركم هذا نعم يجل على وجود التبليغ إن كان ما نذكروه في نفوس لكم لأجل الاتعاض فليس فيه ذلك ثم قال تعالى وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٍ خَاسِئِينَ بها توبيح الموجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم الإيمان به وجه ذلك أنهم علموا ما حل بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة فكان عليهم أن يكون ذلك موعظة لهم يرتدعون به عن معصيه الله وفيها أيضا تليل على تحريم الحيل وأن المتحيل لا يأخذ عن العدوان بقوله الذين أعتدوا منكم في السبت أولا الحيل أبلغ من الاتياني الشيء على وجه الصراحة أولى لأنها جامعة بين المفسدة المترتبة على هذا الممنوع وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى فالمتحيل على الرباء واقع في الرباء وزائدا على ذلك أنه غادع الله عز وجل وأنت إذا تعملت حيل اليهود في السبت وحيلهم في بيع شحوم الميتة وقد حذمت عليهم ثم جمعوها وبيعوها وأكلوا ثمنها وجدت أنه أسهل مما يتحيل به كثير من الناس اليوم على الرزق أسهل ومع ذلك حل الله به نعمةه و أنهان الرسول عليه الصلاة والسلام في مسند من بسند لا بأس به أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستحل لا, لا ترتكب ما ارتكب اليهود فستستحل ما الله في عدم الحياة الفائدة هذه الفائدة الثانية أن المتحية المحرم واقع فيه ولا فاور في فيه الفائدة ثالثة ويان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنوب كلام؟ لأن العقوبة أن أنهم قلبو قرادة خاسئين قلبه. والذنب اللي فعلوه إنه فعلوا شيئا صورته صورة مباح ولكنه ولكن حقيقته غير مباح. صورة القرب شبيهة بالآدم ولكنها ولكنه ليس بآدم ليس بآدم فهذا أن الجزاء من ينس العمل ويدل لذلك أيضا قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه كلا أخذنا بذنبه فمنهما أخذت إلى آخر وفي أيضا دنيا على قدرة الله عز بقوله كونوا فقلنا كونوا طرادة خاصية وكانوا بلبلحظة ما ما هو في توالد انهم صاروا أولادهم طرادا هم بلحظة من قلب ولد الله طرادا الفائدة الخامسة استAFFل قوة الله عز وجل بقوله فقلنا لهم كونوا طرادة خاصية الفائدة الثالثة أما الذين قلبوا قرادة من هذه القرية هم الذين اعتادوا في السب أما الذين ناهوا عن السوء فقد نجوا وأما الذين قالوا لم تعذون القوم له لكم فهؤلاء سكد عنهم أو نقول أخذوا بعذاب بئيس لكن ما قلبوا قرادة ما طيب الفائدة السابعة في قولي فجعلناها نكالا لما بين يديها أن العقوبات فيها تنكير بغير العام قولي لما بين يديها وما خلفها إما زمانا وإما مكانا وقلنا ما بين يديها بالنسبة للزمان يعني الموجودين في عصره. وما خلفها من يأتي فعلا. بعدهم فعلا. أما إذا كان مكانا فالمسألة واضح اللي بين إليها اللي أمامها واللي خلفها من حولها يعني ما بين إليها وما خلفها من حولها فالفائدة عن العقبات تكون تنكيلا لغير العامل عامل. لغير العامل طيب الفائدة الثامنة يمكن أن نأخذ من هذا فائدة الحدود الشرعية التي تثبت في الدنيا حدود الشرعية عقوباتهم عقوبة الزنا عقوبة السرقة إلى أخر من فوائدها إيش أنها نكال لغير الفاعل وللفاعل أن يعود مرة أخرى إلى هذا الدم الفائدة التاسعة أن الذين ينتفهون من مثل هذه المواعظ هم هم تقوم. نعم. الفائدة العاشرة أن المواعظ قسنا كونية وشرعية. كونية وشرعية. كونية وقديمية. أي نعم. كونية وشرعية. هنا كونية ولا شرعية. المواعظ. كونية. كونية. كونية قديمة. لأن الله أهلب به من نكال الذي أهلب من العقوبة لتكون نكال لما بين يديه وما خلفه ويا أيها الناس وقد جاءتكم موعدة من ربكم وشفع لمفصل هذه موعدة المواعظ أيهما أقوى المواعيد الشرعية أو الكونية أما للحمير في الفضي أعظم هاه ولا وأما للمؤمنين الشرعية أعظم لأن انتفاع المؤمن بالشراء أعظم انتفاع بالقضاء بالمقرورات، لكن بريد الحمار، كما ذكر الحمار يحمل أصفراً، هذا يتعظ بالبالامور، الكلمة أخرى.